ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا لا أن يكون الناس أمّة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقها لبيوتهم سقهم من فضة ومعارج عليها يظهرون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 وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَا يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَدَمَ مَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَنْ يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ إن لَمْ تُنَذِرُوا أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بِكَ فإنا منهم تقمون أو نرئنك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون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 مخالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوهم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكذون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون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 فَذَرْهُمْ يَخُوضُ وَيَلْعَبُ حَتَّى يُلَاقُ يَوْمَهُمُ الَّذِي يُعْدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِلْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ